وفضيلة الشيخ خفقكم الله هل يجوز الدف وما يسمى بالطار بالنسبة للرجال لا لا يجوز لا الدف ولا الطار الدف إنما يجوز للنساء الطار ما يجوز أبدا لا للدجال ولا للنساء وإنما الذي يرخص للنساء الدف بمناسبة الزواج فيما بينهن أما الرجال فلا لا يسرع لهم لا دف ولا ولا طار ولا كار ولا غيره. نعم